ألم نخلقكم من ماء مهير فجعلناه في قرار مكير إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين 117. ألم نجعل الأرض كفاتا 118. أحياء وأمواتا 119. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ما أنفراتا 110. ويل يومئذ للمكذبين 121. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون 122. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب 123. لا ظليل ولا يغني من اللهب 124. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر 125. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون 128. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين 110. فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين 112. إن المتقين في ظلال وعيون 113. وفواكه مما يشتهون 119. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 110. إنا كذلك نجزي المحسنين 111. ويل يومئذ للمكذبين 112. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويلو يوم إذل المكذبين وإذا قيل له مركع لا يركع ويلو يوم إذل المكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون